صُمٌ بُكْمٌ مُّنْعِمُونَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَمْ كَانَ صَيْبٌ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ يَجْعَلُونَ من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموه وَلَ شَ اللهَّهُ لَذَبَ بِ سَمَّعهِم وَأَبَ صَارم إَِّ اللهَّ هلَ كُلّ شَيْئِ سُعِبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وإن كنتم في ريب مما نزل على عبده فاتو فاتو بصورة من مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين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 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 وَإِذْ قُلْ لَلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلٌ وكنا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وان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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِلَ ذَكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي وَأَنِّي فَظَّلْتُكُم عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظلل عليكم الغمام وأنزل وأنزل عليكم المن و السلوى فكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل لدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحدٍ فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها من بق لها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ فإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقدرون أن فسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإيئتونكم أسرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله, فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزل إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُونِ عَمَتِي الَّذِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذِ بِتَلَائِبَ رَاهِمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَاوَلُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَالْتَخِذُ مِنْ بَقَاءِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ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 قال ومن كثر فامتعوه قليلا ثم اضروه عَذَابِ عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا ربنا تقبل منا اننا انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وارنا مناسكنا وتوب علينا انك أن تَنزِيلُهُ وَالرَّحِيمِ رَبَّنَا وَابْعَثْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَوَصَّى بِيَأَبِرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَأَبَنِيهِ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا, قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد ونحن له مسلمون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 وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبّيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا, كانوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعل لكم أمته وسطل شهداء على الناس ويكون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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بيناس لرؤوف الرحيم قد نرأت قلب وجهك في السماة فلا نولي أنك قبيلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِن رَّبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَن تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا قُمْتُمْ فَوَلُّوْ جُهَّكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّهُ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولئتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 ولنذلوا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله وإن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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يتطوّف بهما وَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَ اللَّهُ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 وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفٍ وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخد من دون الله آدادين يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس خلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن, ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العبادة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي موائد للناس والحج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 والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 فبعث الله النبيين مبشرين ومذيرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه.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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى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 القتال فيه كبير وصد عسبي اللَّهِ وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أَهْلِهِ منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وبعولتهن أَحَقُّ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم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 فإن طلقها فلا جناح عليهم أي ترجع إن ظننا إن ظننا أي يقي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 فإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَطُتُمْ وَقَدْ فَرَطُتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَطُتُمْ إلَّا إلَّا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح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 فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا, متاعا إلى الحول غير إخراج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 أي يهتِي قم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيٌّ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا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 لقد الله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا فَرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلافوا فمنهم ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وسع فرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْمُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَّا هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ثُمَّ لا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْ نَّفْسٍ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون إياي أهل الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بأخذه إلا الله ولست بأخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يُؤْتِ الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب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 للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم, بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا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 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح إلا تكتبها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار وكتبو ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذيء من أمانته وليتق الله ربّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيٌّ